عند سدرة المد ها عدها جنة الماء إِذْ يَغْشَسْ دَرَتْ مَا يَغْشَى مَا ذَعَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالفة الأخرى لكم الذكر وله الأنسى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها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 أم للإنسان ما تمنى